بسم الله الرحمن الرحيم موقع الراسقون في العلم يقدم الآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفعه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وعلى سائل من اقتفى أثره واتبع هديه بإحسان إلى يوم الدين أما بعد أيها المباركون نستأنف معكم دروسنا في هذا المسجد المبارك لقاء اليوم يحمل عنوان اليأس نعوذ بالله من اليأس من روحه وكلمة اليأس تدل أن التعلق أو الرجاء بشيء ما قد انقطع ومعناها في اللغة ظاهر من لفظها وسنشرح ونفسر بعض الآيات التي ورد فيها أو وردت فيها كلمة اليأس قال ربنا جل وعلا في سورة المائدة حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله والمنخنقه والموقوده والمترديه والنطيحه وما اكل للسبع الا ما دكيتم وما ذبح على النصب وان تستقسموا بالازلام ذلك فسق اليوم ياسا الذين كفروا من دينكم فلا تخشواهم مخشون اليوم أكملت لكم نعمتي وأتم... اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيتكم ورضيت لكم الإسلام دينا فمن اضطر في مخمصه غير متجانف ليثم فإن الله غفور رحيم أما قول الله فرمت عليكم الميتة فهذا بيان لبعض المحرمات ولا علاقة له باليأس هنا إنما هي في الآية أشبه بالتوطية إلى أن قال جل وعلا ذلك فسق اليوم يأس الذين كفروا من دينكم ما معنى اليوم يأس الذين كفروا من دينكم كانت قريش تزعم أنها تملك من القوة ما تجعل دين الإسلام لا يظهر وأنها قادرة على أن ترد محمدا صلى الله عليه وسلم ومن آمن به عما هم عليه ولهذا جلب الجيوش وجيشوا الأحزاب عبر سنين طويلة حتى قال أبو صفيان يوم أحد أعلوه بل لنا العزة ولا عزة لكم ولما سأله هرقل عن الحال قال الحرب بيننا وبينه سجال وما زالت قريش تجلب بخيلها ورجلها وخيلائها تريد أن توقف ظهور الإسلام لما كان فتح مكة أيقن القرشيون أن ما يبتغونه من عدم إظهار الدين قد انقطع بالكلية فيأسوا من أن يجعلوا الإسلام يتوقف عن الظهور ظاهر هذا هذا معنى قول الله اليوم يأس الذين كفروا من دينكم أن يأسوا أن يمنعوا دينكم من الظهور يأسوا أن يمنعوا دينكم من الظهور لأن دخول النبي صلى الله عليه وسلم مكة كان شأنا عظيما فقد خرج منها صلوات الله وسلامه عليه بعد أن ائتمروا عليه ثم بعد ثمانية أعوام, أعوام من خروجه عاد عليه الصلاة والسلام لما جاء الخزاعي فقال يا ربي إني ناشد محمد حلف أبينا وأبيه الأتلد واخذ يذكر ما صنعته بكرم بخزاعة وأن قريشا أعانتهم فعمد صلى الله عليه وسلم إلى مكة ففتحها في عام الفتح المشهور كان ذلك في رمضان من العام الثامن للهجرة والآية المشهور عند أهل العلم أنها نزلت يوم عرفة بقول الله اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا أيا كان المراد بكلمة اليوم هل هو مراد به الآن أو الحاضر أو المراد به اليوم بعينه وهو يوم فتح مكة المقصود أن ما كان في قلوب كفار قريش من أن الأمل ما زال باقيا أن يرد هذا الدين عن الظهور وأن تعود العرب إلى عبادة الأوثان قد أصبح في أذهانهم في قلوبهم ضربا من الخيال لا يحاولونه ولا يطيقونه هذا معنى قول الله اليوم يأس الذين كفروا من, من دينكم ثم قال أصدق القائلين فلا تحشوهم واخشوني فلا تحشوهم هذا نفي أو إثبات نفي واخشوني هذا إثبات والمراد من كلتاهما الحصر والمراد من كلتاهما الحصر وقد يقول قائل إنه كان بالإمكان في غير القرآن أن يكون الحصر, الحصر بالتقديم والتأخير وهو ظاهر في القرآن كان تكون الآية فإيايا فاخشوا فيقدم الضمير فيصبح تقديم الضمير إيذانا بالحصر لكن هنا جاءت الآية استخدمت طريقا آخر في الحصر وهو الاتيان بالإثبات و والنفي النفي في قوله فلا تخشوهم والإثبات في قوله واخشوني وهذا وهذه الطريقة الحصر بالإثبات والنفي طريقة تعرفها العرب في في كلامها يحصرون بطريقة إثبات والنفي السموءل ابن عادية هذا عربي يهودي كان يسكن في تيماء وكان لديه حصن يسمى الأبلق والعرب تضرب المثل في هذا الحصن قالت الزباة مرد مارد وعز الأبلق فجاءه امرء القيس الشاعر المعروف لما قتل أبوه وأراد امرء القيس أن ينتصر بآخرين فأخذ أدرعه وسلاحه وسلمها للسموأل لما سلمها للسموأل على أن يحفظها له ذهب إلى الروح جاء غريم آخر لمن, لمن القيس يريد أن يأخذ سلاحه من السموأل فتحصن السموأل في الأبلق فلما تحصن فيه أخذ هذا يطالبه بالسلاح وهذا يأبأ حتى يئس لما هم بالرحيل إذا بابن للسموأل يعود من الصيك يريد أن يدخل الحصر فأخذه العدو وجعل يهدد السموأل به إما أن تعطيني سلاح امرئ القيس وإما أن أذبح ابنك فقبل السموأل أن يذبح ابنه ولا يخفر ذمته وعهده ووفاعة فذبح ابنه وهو ينظر من أحلى القصر ومضى مما قاله السموءل قال تسيل على حد الضبات نفوسنا وليس على غير الضبات تسيل تسيل على حد الضبات نفوسنا وليس على غير الضبات تسيل هذا هو أصلوب العرب هذا قبل القرآن فهو أراد الحصر ما أراد, أراد الحصر ما معنى أراد الحصر أراد أن يقول أننا من قوم لا يموتون إلا على حد السيف لا يموتون إلا في ساحات القتال فجاء بالنفه والإثبات فقوله تسيل على حد الضبات نفوسنا هذا إثبات وقوله وليس على غير الضبات تسيل هذا ماذا هذا نفه والقرآن يقول الله عن إن أنزلناه قرآنا عربيا المعنى أن المفردات مفرداتهم وأن الأسلوب أسلوبهم ومع ذلك لأنه كلام رب العزة عجزوا أن يأتوا بصورة من مثله أو حتى بآية لكن الأسلوب نازأهم الله جل وعلا بما عرفوه فجاء بالنفي والإثبات فقال ربنا جل وعلا فلا تخشوهم مخشوني لماذا لا تخشوهم قد أصابهم الضعف أصابهم الوهن لم يكن لهم سبيل ولا طريق إلى أن يغزوكم فأنتم فدحتم مكة إذن إلى من, تنت... إلى من تكون الخشية تنصرف الخشية كلها لله أيها المؤمنون أيها الأتقياء أيها المسلمون يا أتبع محمد صلى الله عليه وسلم فلتكن خشيتكم لمن خذل هؤلاء ولمن نصركم وهو من وهو الله فلا تخشوهم وخشون اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دين هذه آية ذكر الله جل وعلا فيها ذكر ربنا جل وعلا من الآيات التي ذكر الله جل وعلا فيها الياس قوله جل وعلا في سوره العنكبوت قال ربنا والذين كفروا بآيات الله ولقائه اولئك يئسوا من رحمتي واولئك لهم عذاب اليم والذين كفروا بآيات الله من المراد بآيات الله القرآن ردوه ولقائه المراد انكار البحث ما المراد كفروا بآيات الله رد ماذا ردوا القرآن ولقائه يعني كفروا بلقائه أنكروا, أنكروا البحث وهتان الصفتان كانتا ظاهرتين في قريش في كفار قريش وتجري على كل أحد تلبس بهما ما عقبتهما قال أصدق القائلين أولئك يأسوا من رحمتي ومعلوم أن الجنة لم يئن دخولها بعد والفعل جاء بشيء قد مضى يأس لأن اليا في يأس ليست ياء المضارع إنما هي ياء أصرية حرف أصري المضارع يأس فجاء به على صيغة الماضي لتحقق وقوعه وينبغي أن تعلم ما يلي لا يهلك على الله إلا وربنا جل وعلا وسعت رحمته كل, كل شيء والله يقول وقوله الحق أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوى يدخل في قول الله أفمن كان مؤمنا كل من لم يأتي بناقض للإيمان ويأتي ويدخل في قول الله كمن كان فاسقا كل كافر فالفسق هنا بمعنى, بمعنى الكفر سواء كان وثنيا أو كتابيا أو مجوسيا أو غير ذلك لم يأتي بالإيمان يدخل في قول الله فمن كان فاسقا والجنة أدخلنا الله وإياكم إياها مصير أهل الإيمان إليها لأنهم إذا دخلوا النار عصاة الموحدين يصبحون حمما فحمل ثم ينبتون من جديد عندما يلقون في ماء الحياة ثم توضع على رقابهم الخواتيم ثم يدخلون الجنة فيئسوا من رحمتي معناها يئسوا من, من دخول الجنة لأن الله يرحمهم في الدنيا يرزقهم لكن مقصود يئسوا من رحمتي يقين أن الله حرم الجنة على من كفر به إذا علمنا أن الله حرم الجنة على من كفر به من لوازم هذا أن نعلم أن أعظم نعمة هي نعمة الإسلام أعظم نعمة هي نعمة الإسلام وإذا أراد الله بعبد خيرا توفاه على, على الإسلام وكان من دعاء نبينا اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك وقد أخبر عليه الصلاة والسلام أن من ظواهر فتن آخر الزمان أن الرجل يبيت مسلما ويصبح كافرا أو يصبح كافرا ويمسي مؤمنا وما تراه من حولك مما يبث في الفضائيات إما من الشبهات أو مما من, أو مما من الشهوات لا ريب أن ذلك كله في حقيقته صارف لكن الله جل وعلا إذا أحب عبدا توفاه على الإسلام وكل شيء يقبض منك له عوث إلا عياذا بالله أن يقبض منك دينك إلا أن يقبض منك دينك وإذا أحبك الله ختم لك ربك أن تموت على الإسلام حتى حتى تموت على الإسلام كن في قلبك فرحا أنك تعبد الله بعض من يأتي شيء من المباحات أو, المباحات أو المكروهات مثل يحضر مباراة أو يحضر شيئا اجتمعوا فيه الناس يشعر بفرح أنه حضرة نحن لا نريد أن أتكلم لكن أريد أن نستفيد من هذا الفرح كيف تعرف أنك على الإسلام أن تفرح إذا أطعت الله لا تفعل لا تفعل العبادة تخلصا بل فعل اذا الطاعه طلبه الله الله لا يضره انك تعصيه لكن انت تهلك اذا اذا عصيته على الاسلام ايا كان حال العبد قطعا خير من الوفاه على الكفر قد جاء في دعاء بعض الصالحين اللهم إني أحبك وإن كنت أعصيك الصحابي الجليل عمر بن العاص لما حضرته الوفاء قال اللهم لست بريئا فأعتذر ولا قويا فأنتصر لكن لا حول ولا قوة إلا بك إذا كتب الله أن أن تصلي الفجر في شماعة وأنت خارج من المسجد استشعر فرحا أن الله برحمته أيقظك من, من مرقدك أن الله برحمته أيقظك من مرقدك وأقامك بين يديه وردك إلى بيته هؤلاء هم الذين يغبطون والذين إذا أراد الله بهم خيرا ثبتهم على هذا وماتوا على الدين لا يوجد فرح يفرح به العبد أعظم من الفرح بالإسلام ومما لا يخفى على شريف علمكم أن الله أن العبد يحمد الله أن جعله من المسلمين نحن من رحمة الله بنا ولدنا مسلمين أي أن الله أعطانا الإسلاما من غير أن نسأله فنسأل الله أن يرزقنا الجنة ونحن نسأل آية الثالثة قول الله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا لا تتولوا قوما غضب الله عليه قد يئسوا من الآخرة كما يئس الكفار من أصحاب القبر هذه آخر آية في سورة المتحنة وقبلها قال الله جل وعلا في صدر الصورة يا أيها الذين آمنوا لا, قوما يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء نهى الله المؤمنين عن موالاة أهل الكفر لأن الفارق بين الحالين عظيم فالأصل لا موالاة بين المؤمنين والكفر يمكن أن يكون هناك ما يعرف بالمعايشة أما الموالاة فتنتفي الموالاة أبدا بين المؤمنين وأهل الكفر أيا كان حال سواء من أهل الكتابين أو من غيرهما قال ربنا يا أيها الذين آمنوا هذا نداء كرامة لا تتولوا قوما غضب الله عليهم قوما نكرة غضب الله عليهم جملة فعلية والقاعدة تقول الجمل بعد المعارف أحوال وبعد النكرات صفات الجمل بعد المعارف أحوال وبعد النكرات صفات فقول ربنا غضب الله, غضب الله عليهم صفر هؤلاء القوم اختلف العلماء من المراد بهؤلاء القوم فمن أجرى الحكم العرف الظاهر في القرآن قال هؤلاء اليهود لأنه قد عرف في القرآن أن الله جل وعلا غضب على اليهود فأصبح معنى الآية لا تتولوا اليهود لا تتولوا قوما غضب الله عليهم من هم اليهود قد يأسوا من الآخرة معلوم أن اليهود يؤمنون بالآخرة ليسوا ككفار قريش فيصبح المعنى يأس من ثوابها يأس من, من ثوابها قد يأس من الآخرة كما الكاف للتشبيه كما يأس الكفار من الكفار هنا؟ كفار قريش يعني يصبح المعنى تشبيه يأس اليهود من ثواب الآخرة مثل ماذا؟ كما يأس الكفار أي من المشركين من كفار قريش كما يأس الكفار من أصحاب القبوة كفار قريش لا يؤمنون أن أصحاب القبور ماذا يبعذون لا يؤمنون أن أصحاب القبور يبعذون فلا يقعوا في أنفسهم البت أنهم سيلقون من مات أي أن القرشي الكافر إذا مات أحد له يقطع الأمل يصيبه اليأس في أنه يعلم أنه حسب زعم حسب اعتقاده لن يلقى أخاه هذا أبداً لأنهم لا يؤمنون ببعث ولا ولا بنشوء واضح الآن كما يأس الكفار من أصحاب القبور فالكفار لا يؤمنون بأن أصحاب القبور يبعثون حتى يرتقون بهم هذا معنى الآية عند كثير من العلماء وللعلماء آخرين قول آخر بعضهم يقول يا أيها الذين لا لذتولوا قوما غضب الله عليهم المراد به كفار مكة وأن اليهود لا علاقة لهم بالآية قالوا لأن آخر الآية يعود إلى أصلها يعود إلى صدر الصورة وصدر الصورة يتكلم عن كفار قريش يا أيها الذين آمنوا لا تتقذوا عدوي وعدوكم أولياء فهذا تأكيد لما سلب بيانه في صدر الصورة لا تتولوا قوما غضب الله عليهم قد يأسوا من الآخرة أي أنهم لا يؤمنون ببعث ولا نشور كما يأس الكفار من أصحاب القبور قالوا إن المعنى كما يأس أسلافهم من الكفار أي من مات من أسلافهم مات وهو على يأس أن يبعث فتصبح من هنا لبيان البعض, أو لبيان البعض ويصبح أن هذا عائد على ما, قد على ما قد سلف لكن التفسير الأول أرجح والعلم عند الله فيصبح أن الصورة ناقشت أو ذكرت قضية موالاة المشركين وموالاة أهل الكتاب والعلم عند الله وصلى الله على محمد وآله والحمد لله رب العالمين الله أكبر الله 119. ورآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم